بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس السابع من مجالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى وقلنا خذ وصلنا إلى فوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء يقول مفسر رحمه الله قد نرى تقلب وجهك في السماء والمقصد تقلب البصر وذكر الوجه لأنه أعم وأشرف وهو المستعمل في طلب الرغائب تقول بذلت وجهي في كذا او فعلت لوجهي فلان قال وهذه الآية متأخرة في التلاوة متقدمة في المعنى فإنها رأس القصة وأمر القبل فإنها رأس القصة يذكر متأخرة في التلاوة باعتبار أن قبلها ذكر النسخ قالوا أمر القبلة أول منسخة من أمور الشر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة فلما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يصلي نحو صخرة بيت المقدس كما تقدم ليكون أقرب إلى تصديق اليهود إياه إذا صلى إلى قبلتهم مع ما يجدون من نعته في التوراة فصلى بعد الهجرة ستة عشر أو سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام وكان اليهود يقولون يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا فجعل ينظر إلى السماء رجاء أن ينزل عليه الوحي بالتوجه إليها فأنظر الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء نلاحظ هنا أن المفسر يعني اختار قولا في مسألة نسخ القبلة ذكر هنا أنهم كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة هذا قولي لبعض العلماء يقول البعض السلف وقال البعض العلم أن الصلاة كانت في مكة إلى الكعبة ثم نُسخت إلى بيت المقدس ثم نُسخت إلى الكعبة فيكون هنا نسخان في قول آخر أنهم كانوا يصلون من بدء الأمر إلى بيت المقدس وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وهو في مكة كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ثم بعد الهجرة إلى المدينة ظل على ذلك هنا لم يقع نسخ ثم نسخت بعد ذلك فيكون النسخ قد وقع مرة واحدة في القبلة قولوا تعالى فلا نولي أنك قال فلا نحول لنك قبلة أي إلى قبلة ترضاها أي تحبها فولي فحول وجهك شطرة أي نحو المسجد الحرام وأراد به الكعبة والحرام المحرم وحيثما كنتم من بر أو بحر شرق أو غرب فولوا وجوهكم شطر عند الصلاة وكان تحويل القبلة في رجب بعد زوال الشمس من السنة الثانية من الهجرة قبل قتال بدر بشهرين ونزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سلمة وقد صلى بأصحابه ركعتين من صلاة الظهر فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب وحول رجال مكان النساء والنساء مكان الرجال فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين قال اهل قباء وصل الخبر إليهم في صلاة الصبح ما ذكروا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة أنه صلى ركعتين ثم تحول وسمي مسجد قبلتين هذا كلام غير صحيح ونقل هنا في الحاشية المحقق نقل في الحاشية كلام المناوي قال وهذا تحريف للحديث فإن قصة بني سالما لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم إماما ولا هو الذي تحول فيه الصلاة وهذا هو الثابت أن التحول يعني لاحظوا أن تحول النبي صلى الله عليه سلام في صلاته أثناء الصلاة يلزم منه أن الوحي جاءه بتحويل قبله وهو في أثناء الصلاة وهذا لم يثبت اصلا هذا لم يثبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوحي بتحويل القبلة لا يمكن أن يبدأ الصلاة للقبلة الأولى يعني لا بد أن يلتزم يلتزم جاءه فيه الوحي الحكم نوسيخ أصلا لا, لا تصح الصلاة إذا كانت للقبلة الأولى بعد النسخ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تحولت القبلة أول صلاة صلىها بعدها على خلاف في هذه الصلاة والصلاة صلىها بعدها صلىها متجها إلى القبلة الجديدة إلى الكعبة ولم يستقبل بيت المقدس قصة الذين كانوا في الصلاة ثم تحولوا أثناء الصلاة هذه في قصة بني سلمة ليس فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار هنا فيما نقله في الحاشية أن هذا تحريف للحديث قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم وقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوهم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة فلما تحولت القبلة قالت اليهود يا محمد ما هو إلا شيء تبتلعه من تلقاء نفسك فتارة تصلي إلى بيت المقدس وتارة إلى الكعبة ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذين انتظروا فأنزل الله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون يعني أمر الكعب أنه الحق من ربهم لأنه في بشارة أنبيائهم أنه يصلي إلى القبلتين ثم هددهم فقال وما الله بغافل عما يعملون قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وروح تعملون بالخطاب يريد إنكم يا معشر المؤمنين تطلبون مرضاته وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزاءكم وقرأ البقرة بالغيب يعني ما أنا بغافل عما ما يفعله اليهود فأجازهم في الدنيا والآخرة. قوله قبل ذكر هذي الجملة من الآية وما بغافل عن يعملون قال ثم هددهم فقالا ثم هددهم فقالا تنزل على أي القراءتين وما الله بغافل عما يعملون أم تعملون بلياء قراءة يعملون نعم يعملون على الغائب المخبر عنهم وهم ليهون الذين قُتوا الكتاب إن وإن الذين قُتوا الكتاب لا يعلمون أنهم الحق من ربهم وقراءة تعملون الخطاب للمؤمنين كما ذكرونا ثم قال تعالى ولئن أتيت الذين قُتوا الكتاب يقول يعني اليهود والنصارى بكل آية أي معجزة وبرهان على صدقك في أمر القبلة وغيرها ما تبع قبلتك يعني الكعبة وما أنت بتابع قبلتهم لأنك على الحق وقبلتك غير منسوخة أبدا وما بعضهم بتابع قبلة بعض لأن اليهود تستقبل بيت المقدس والنغرب والنصارى تستقبل المشرق وقبلة المسلمين الكعبة وكل طائفة تعتقد أن الحق دينها ثم خطب صلى الله عليه وسلم والمراد غيره بقوله ولئن اتبعت اهواءهم مرادهم من بعد ما جاءك أي وصل إليك من العلم اليقين من أمر القبلة وشرائع الإسلام إنك إذا لمن الظالمين وتم الوقف هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة والمراد بالمشرق مشرق الشتاء في اقصر يوم في السنة وبالمغرب مغرب الصيف في أطول يوم في السنة فأقصر الأيّام في الشتاء يوم آخر القوس وهو انسلاخ فصل خريف، وكذلك اليوم الذي يليه وهو أول الجدي افتتاح فصل الشتاء. ويأتي ذلك في شهر كيهت من السنة القطّية وفي شهر كانون الأول من السنة السريانية. وأطول الأيّام في الصيف يوم آخر الجوزاء وهو انسلاخ فصل الربيع، وكذلك اليوم الذي يليه وهو أول السرطان افتتاح فصل السيّ الصيف. وياتي ذلك في شهر بؤن من السنة القبطية وفي شهر حزيران من السنة السوريانية فمن جعل مغرب الصيف في هذا الوقت عن يمينه ومشرق الشتاء في ذلك الوقت عن يساره كان وجهه إلى القبلة وهذا لمن يكون في المدينة الشريفة على الحال بها أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فبين المشرق والمغرب على ذكر المشرق والمغرب على الوصف المذكور هنا قبلة لمن كان في المدينة أو على منع من في حذاء المدينة. قال وبيت المقدس ومصر والشام وما ولاها ممن يستقبل الجدار الشاميه من الكعبة الشريفة. هذه وبيت المقدس. يعني هو يقول هنا. يعني هنا وكأن الكلام يعني رفع بيت على الابتدائي يعني. هنا يقول هاري من يكون في المدينة الشريفة وبيت المقدس ومصر. والشام وما ولاها ممن يستقبل الجدار الشامي من الكعبة الشريفة كل هؤلاء يستقبلون الجدار الشامي فهو يذكر أن هذا بالنسبة لهؤلاء هذا بالنسبة لهؤلاء قال هو الذي وهو الذي يليه اللي هو الجدار الشامي وهو الذي يليه حج إسماعيل عليه السلام وبأعلاه الميزاب قالوا من دلائل القبلة القطب وهو نجم وقيل نقطة إذا جعله المصلي وراء ظهره بالشام وما حذاها وخلف أذره اليمنى بالمشق وعلى عتق الأيسر بإخليه مصر وما وله كان مستقبلا للقبلة والله أعلم في معرفة القبلة بالنجم قولوا تعالى الذين آتيناهم الكتاب قال مبتدأ خبره يعرفونه والمراد أن مؤمن أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم انه نبي حق بما شاهدوه في كتبهم كما يعرفون أبنائهم من الصبيان قال عبد الله بن سلام لقد عرفت محمدا حين رأيته كمعرفه ابني ومعرفتي له أشد بمعرفة ابني لأن نعته في كتابنا ولا أدري ما تصنع النساء لولا النعت وان وإن فريق منهم أي من جهالهم ومعانديهم لا يكتمون الحق أي نعته صلى الله عليه وسلم وأمر الكعبة وهم يعلمون وتم الوقف هنا الحق مبتدأ وصبره من ربك أي هذا الحق فلا تكونن من الممترين الشاكين فيما أخبرت به ولكل وجهة أي لكل أهل ملة قبلة والوجهة اسم للمتوجه إليه هو موليها قرى ابن عامر مولاها بفتح اللام وألف بعدها أي المستقبل مصروف إليها والباقون بكسر اللام وياء بعدها على معنى مستقبلها مولاها يكون مفعول اسم مفعول هو موليها فاعل وهنا فسر موليها على قال في قراءة الكسر قال على معنى مستقبلها وفيها وجه آخر لكن على ما ذكره في قراءة مولاها وقراءة موليها المعنى المذكور هنا وهنا هو هو على ما تعود أم أن هناك فرقا بينهما في هو على ما ذكره المفسر؟ تعود, تعود على المصلي نعم طيب على ما قرأناه هو الاثنين واحد الاثنين واحد فيه هو على ماذا ذكره المفسر هنا ان هو تعود على المصلي او المستقبل لقبلة سواء كان هو مولاها مصروف اليها هو موليها هو مستقبله فاستبق الخيرات، قال بادروا بالطاعات. أينما تكونوا أنتم أعداؤكم يأتي بكم الله جميعا يوم القيامة فأجزيكم بأعمالكم. إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث أي أي مكان خرجت ومن حيث خرجت يقول لسافر فولي وجهك شطرة نحو المسجد الحرام وإنه أي التولي للحق من ربك. أما الله غافل عما تعملون قربا عمر بالغيب والباقون بالخطاب. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطرة المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطرة التكرير تأكيد التكرير وتأكيد النص ليعلم أن ذلك عزمة لا بد من فعلها أو ليعلم أن ذلك عزمة لا بد من فعلها ثم أو إلى علة ذلك فقال لئلا يكون للناس عليكم حجة المعنى أن التولية عن الصخرة إلى الكعبة يدفع احتجاج اليهود بأن المنعوت في التوراة قبلته الكعبة وأن محمد يجحد ديننا. ويتبعون في قبلتنا والمشركين أي احتجاج المشركين بأن يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته قَرَأَ ورش عن نافع وَأَبُو جعفر ليلا بفتح الْيَاءِ بغير همز إلا الذين ظلموا منهم استثناء من الناس وهم اليهود ومشرك العرب والمراض بالحجة الاعتراض والمجادلة لا الحجة الحقيقية والمجادلة الباطلة قد تسمى حجة كقوله حجتهم أما قريش تقول رجع إلى الكعبة لأنه علم أنها الحق وأنها قبلة آبائه فهكذا يرجع إلى ديننا وأما اليهود تقول لم ينصرف عن بيت المقدس مع علمه أنه حق إلا أنه يعمل برأيه فلا تخشوهم في توجهكم إلى الكعبة وتظاهرهم عليكم فإني وليكم بالحجة والنصرة واخشوني بامتثال أمري ثم عطف على قوله لألا قوله ولأتم نعمتي عليكم بهداية إياكم إلى الكعبة وغيرها ومن تمام النعمة الموت على الإسلام ثم عطف على ما تقدم قوله ولعلكم تهتدون من ولا ولعل وعسى من الله واجبان لأنهما للرجاء والاطماع والكريم لا يصمع إلا فيما يفعل كما أرسلنا فيكم هذه الكاف للتشبيه ترجع إلى ما قبلها معناه ولأتمى نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم يا معشر العربي رسولا منكم أي محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آياتنا القرآن ويزكيكم يحملكم على ما تصيرون به أذكياء ويعلمكم الكتابة القرآن والحكمة السنة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من الأحكام وشرائع الإسلام فذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي قرى ابن كثير فذكروني بفتح ألياء واشكروا لي بالطاعة ولا تكفرون بالمعصية فشكر المنعم وهو الثناء على الله على إرعامه واجب شرعا بالاتفاق لا عقلا فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يأسم بتركه خلافا للمعتزلة يعني هنا استحضر الخلاف مع المعتزلة في قضية معرفة هذا بالشرع بالعقل واستدلاله هنا بأن الأمر ورد في القرآن بذلك صراحة واشكروا لي ولا تكفرون قال فمن لم تبلغ دعوات النبي لا يسمو بترك خلاف الالمعتزلة أرأي يعقوب تكفرني بإثبات الياء يا, يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر على ترك المعاصي والصلاة إن الله مع الصادقين بالعون والنصرة ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله أموات أيهم أموات أيهم أموات يعني أموات خبر خبر في جملة المقول بل أحياء ولكن لا تشعروا نزل في قتل بدر من المسلمين وكانوا أربعة عشر رجلاً ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار فقيل مات فلان وفلان وانقطع عنهم نعيم الدنيا فأنزلها الله كما قال في شهاد أي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يوزقون كلمة أموات في آية البقرة هنا واضح ذكر قاله بأموات طيب وأمواتا منصوبة في آية العمروان ما إعرابها؟ مفعول قولوا تعالى ولا تعالى ولنبلونكم قال لنختبر ب... يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يظهر لكم منكم المطيع من العاصي لا لنعلم شيئا لم نكن عالمين به بشيء من الخوف أي خوف العدو والجوع أي القحط ونقص من الأموال بالخسران والهلاك والانفس بالقتل والموت والثمرات بالجائحة وهي ما يستأصل الشيء وبشر الصابرين يا محمد على البلاية والرزايا ثم وصفهم فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة أي نائبة قالوا إن لله عبيدا وملكا وإنا إليه راجعون في الآخرة وفي الحديث من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته أولئك أهل هذه الصفة عليهم صلوات من ربهم أي رحمة فإن الصلاة من الله رحمة وجمع الصلوات أي رحمة بعد رحمة. قال ورحمة ذكرها تأكيدا يعني إذا فسر الصلوات بالرحمة صلاة من الله أنها رحمة وصلواتها الرحمة فيكون عطف رحمة للتأكيد ومن يفرق بينهما إبقى حينها سيكون سيرعي المغايرة المتعاطفين. قال ورحمة ذكرها تأكيدا قرأ الكسائي ورحمه بإمالة الميم حيث وقف على هاي التأنيث وأولئك هم المهتدون إلى الاسترجاع وإلى سعادة الدارين إن الصفة جمعوا صفاء وهي الصخرة الصلبة الملساء والمروى الحجر الرخ والمراد بهما المكانان المعروفان بطرفي المسعى بمكة المشرفة قرى الكسائي والمروه بإمالة الواوي حيث وقف على هائل من شعائر الله من أعلام دينه فالمطاف والمواقف والمناحر كلها شعائر ومثلها المشاعر والمراد بالشعائر هنا المناسك التي جعلها الله أعلاما لطاعته فمن قال شرط محلها رفع, رفع اتداء حج أي قصد البيت أو اعتمر أي زار في اللغة القصد وفي الشرع اسم لأفعال مخصوصة والعمرة في اللغة الزيارة فلا جناح فلا إثم عليه أن يطوف أن يدور بهما وأصل الطواف المشي حول الشيء والمراد هنا السعي بينهما وسهب نزول هذه الآية أنه كان على الصفة والمروة صنمان يساف ونائلة وكان يساف على الصفة ونائلة على المروة وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفة والمروة تعظيما للصنمين ويمسحونهما فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام فتح السعي بين الصفة والمروة لأجل الصنمين فأذن الله فيه وأخبر أنه من شعائر الله واختلف العلماء في حكم هذه الآية ووجوب السعي بين الصفة والمروة في الحج والعمر عند مالك والشافعي وأحمد أنه ركن لا يتم الحج إلا به وعند أبي حنيفة أنه واجب وليس بركن وعلى من تركه دم ومن تطوع خيرا أي من تبرع بما لم يجب عليه وتقديره بخير فلما حلف الجار تعدى الفعل فنصب قرى حمزة والكسائي وخلف ويعقوب يطوع بالياء وتجديد الطاء وجزم العين بمعنى يتطوع وقرأ الآخرون بالتاء وفتح العين على الماضي فإن الله شاكر أي مجاز له عليم بنيته والشكر من الله أن يعطي فوق ما يستحق يشكر اليسير ويعطي الكثير وتعالى. إن الذين يكتمون ما أنزلن من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب نزلت في علماء اليهود كتم صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجل وغيرها من الأحكام التي كانت في التوراة أولئك يلعنهم الله أن يبعدهم الله عن رحمته وأصل اللعن الطرد ويلعنهم اللاعنون أي يسألون الله أن يلعنهم يقولون اللهم العنهم واللاعنون الثقنان والملائكة ثم استثنى فقال إلا الذين تابوا قال من الكفر وأسلموا وأصلحوا الأعمال بينهم وبين الله وبينوا أي أظهروا ما كتموا فأولئك أتوب عليهم أتجاوز عنهم وأقبل توبتهم وأنا التواب الرجع بقلوب عبادي المنصرفة عني إليه هذا في تفسير التواب إذا كان من صفة الله سبحانه وتعالى التواب في معنى الرجوع والعبد تواب برجوعه إلى الله سبحانه وتعالى الرب تواب يقول هنا في التفسير الرجع بقلوب عباده المنصرفة عنه إليه سبحانه وتعالى الرحيم بهم بعد إقبالهم عليك قال والتوبة حل عقد الإصرار على الذنب وربط العزيمة بالقلب على البعد عن مقاربته مع الندم عليه يعني هذه الجملة جمع فيها شروط التوبة المشهورة الثلاثة إن الذين كفروا من الكاتمين ولم يتوبوا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والمنائكة والناس أجمعين لأن الله تعالى يلعنهم يوم القيامة ثم يلعنهم الملائكة ثم يلعنهم الناس والظالم يلعن الظالمين ومن لعن الظالمين وهو ظالم فقد لعن نفسه تفصيل هنا في الكلام على الناس بأنه قد يشكل ذكر لعنة الناس أجمعين وهذه صيغة عموم وهو منهم يعني الذي كفر ومات وهو كافر من الناس فكيف يكون عليه لعنة الناس وهو منهم فهنا وضح ذلك بأن الناس يلعنون الظالمين ومنهم حتى هذا الكافر ومنهم هذا الظالم فكأنه يلعن نفسه خالدين فيها قال مقيمين في اللعنة أو في النار كلها يتكلم عن ضمير الهاء الهاء عائد على ماذا لو عائد على ملفوم فهي تكون على اللعنة عليهم لعنة الله خالدين فيها أو في النار على غير على غير مصرح. سؤال اجمعين توكيد للناس ان تدخل الملائكه معهم لا ادري لا يخفف عنهم العذاب اي لا يرفع عنهم ولا هم ينظرون لا يمهلون فيعتذرون ولما قال كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك نزل والهكم قال مبتدا خبره اله وصفه الخبر واحد فرد لا نظير له في ذاته ولا شريك له في صفاته لا اله الا هو الرحمن الرحيم تلخيصه الألوهية مختصة به ولما سمع المشكون هذه الآية قالوا له صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا فأتي بآية يعرف بها صدقك أو يعرف بها صدقك فنزل إن في خلق السماوات والأرض قال جمع السماوات لأن كل سماء ليست من جنس الأخرى ووحد الأرض لأنها من جنس واحد وهو التراب واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما في الذهاب والمجيء والزيادة والنقصان والنور والظلمة والفلك السفن واحده وجمعه سواء فإذا أريد به الجمع يؤنث وفي الواحدة يذكر قال الله تعالى في الواحدة والتذكير إذ أبق إلى الفلك المشحون ولم يقل المشحونة وقال في الجمع والتأنث حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح أين الجمع والتأنيث هنا؟ في النون نعم في النون في جرين التي تجري في البحر قال مقارة لا ترسب أي لا تجلس, أي لا تجلس تحت الماء الذي تجري في البحر بما أي بالذي ينفع الناس من الحمل فيها ورقوب عليها وما أنزل الله من السماء من ماء أي مطر فأحيى به أي بالماء الأرض بعد موتها أي بسيها وبث الفرق فيها من كل دابة لأن بث الدواب يكون بعد حياة الأرض بالمطر لأنهم ينمون بالخصب ويعيشون بالمطر والدابة كل ما يدب وتصريف أي وتنقيل الرياح من مهابها قبولا ودبورا وجنوبا وشمالا وحارة وباردة وعصفة ولينة وعقيما ولاقحا وغير ذلك قرأ حمزة الكسائي وخلف الريح بغير ألف على التوحيد والباقون بالالف على الجمع والريح أعظم جند الله تعالى وتذكر وتؤنث وسميت ريحا لأنها تريح النفوس والرياح ثمانية أربعة للرحمة وهي المبشرات والناشرات والذاريات والمرسلات وأربعة للعذاب وهي العقيم والصرصر في البر والعاصف والقاصف في البحر والسحاب المسخر أي المقيم المذلل للرياح سمي سحابا لأنه يسحب. أي يسير في سرعة كأنه ينسحب أي يجر بين السماء والأرض تقلبه في الجو كيف شاءت بمشيئة الله تعالى فيمطر لا آيات لقوم يعقلون ينظرون بعقولهم فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقا وصانعا فيوحدونه فبعد ثبوت عن نفاء الكفار أن عبدوا غيره ووصف الأبرار فقال ومن الناس أي المشركين ما يتخذ من دون الله أندادا أي أصناما يعبدونها يحب لهم كحب الله أي يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله تعالى ثم فضل محبة المؤمنين بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله من حب الكفار الأندادا لأن المؤمنين لا يعدلون عن الله تعالى بكل حال والكافرون يعدلون عن أربابهم في الشدائد إلى الله تعالى وإذا اتخذوا صنما ثم رأوا أحسن منه طرحوا الأول واختاروا الثاني ولو يرى الذين ظلموا قرأ نافع وابن عمر ويعقوب ترى بالتائي خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم معناه لو ترى يا محمد الذين ظلموا أي في شدة العذاب لرأيت أمرا عظيما وقرأ الباقون يرى بالياء معناه ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم عند رؤية العذاب لعرفوا مضره الكفر اذ يرون العذاب بالعين يوم القيامة رؤيا بالعين يقصد قرأ ابن عامر يرون بضم الياء مجهولا والباقون بفتحها معلوما وإذ للماضي وواقعت هنا للمستقبل لأن خبر الله عن المستقبل في الصحة كالماضي أن القوة أي القدرة والإلهية والغلبة لله جميعا معناه لا رأوا وأيقنوا أن القوة لله قال أبو جعفر ويعقوب إن القوة وإن الله بكسر الألف فيهما على الاستئناف وأن الله شديد العذاب قال وتبذل من إذ يرون و. تبدلوا من إيه يرون الانتبرر اللذينا بتويت من الأشياء يعني غير الجيدة خالص يعني في الكتاب هنا فصلوا لتفسير الآيات بعضها عن بعض هذه الطريقة نوعا في نهاية كل الآيات حصلوا بهذا يعني يحط علامة أن تفسير الآية ثم يكتب الآية كاملة وواضح جدا أن الكلام ده مش موجود عند المفسر كده يعني المفسر بيمزج الكلام ف الكلام بيكون متصل بالآية التالية لو لسه في كلام متصل أحيانًا بيكون الكلام متصل بالآية التالية ويذكره في الآية السابقة يعني وأنا راح أشتق عليه كون الكلام قال واتبديل من إذي رونا إرتبرا إذ الذين الطبيع يعني هذه بدل من هذه بس هنا فصلها وكأنه واتبديل من إذي رونا كأنه تبع السابقة فيها وانتهى الكلام وجر خط يعني فهذا تبع لما بعد إرتبرا هذه بدل من إيه, إيه. ما سدك إرتبرا بدل من إذي رونا انتبرى الذين اتبعوا قال هم الرؤساء المقتدى بهم طبعا ده بيكون في الأغلب المنسق للأمر لا يفهم الكلام على وجهه انتبرى الذين اتبعوا هم الرؤساء المقتدى بهم قرأ نافع ابن كثير وعاصم وأبو جعفر ويعقوب بإظهار الزالي عند التاء والباقون بالإضغام من الذين اتبعوا هم الأتباع وأصل التبرأ التخلص ورأوا أي تبرأوا في حال رؤيتهم العذاب وتقطعت بهم أي عنهم الأسباب قال الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا من القرابات والموالات والمخاله وصارت علاوة وقال الذين اتبعوا يعني الأتباع لو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا سنتبرأ منهم أي من المتبوعين كما تبرأوا منا اليوم كذلك أي كما أراهم العذاب كذلك يريهم الله أعمالهم كتبرأ بعضهم من بعض حسرات ندامات عليهم جمع حسرة وما هم بخارجين من النار لأنهم خلقوا لها قال ونزل في ثقيف وخزاعة وغيرهم ممن حرم على نفسه الوصيلة والبحيرة وغيرهما يا أيها الناس كلوا مما في الأرض قال من طبعي لأن, لأن ليس كل ما فيها يؤكل حلالا الحلال ما لا يعاقب عليه وهو ما أطلق الشرع فعله مأخوذ من الحل وهو الفتح يحل شيئا يعني يفتحه طيبا طاهرا من جميع الشبه ولا تتبع خطوات الشيطان قال آثاره وطرقه قرأ أبو جعفر وابن عامر والكسائي وحفصنا ويعقوب وقموا الخطوات بضم الطائح حيث وقعوا الباقون بسكونها إنه لكم عدو مبين مظهر العداوات بينها ثم ذكر عداوته فقال إنما يأمركم بالسوء أي الإثم وأصله ما يسوء صاحبه والفحشاء وهي أقبح المعاصي واخبثها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من تحريم الحرف والأنعام وغيرهما لأنه لا علم لكم بذلك وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في تحليل ما حرموا على أنفسهم من الحرف والأنعام والبحيرة والسائبة والهاء والمين في لهم عائدة على الناس في قوله تعالى يأيها يا الناس كلوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتابعوا قرأ الكسائي بل نتبع بإضغام اللام في النون ما 20 وجدنا عليه آباءنا في التحريم والتحليل قال الله تعالى او لو كان آباؤهم اي كيف يتبعون آباءهم وآباؤهم لا يعقلون شيئا من الدين طبعا هنا في تقدير للمعطوف عليه او لو كان اي تتبعون آباءهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من الدين ولا يهتدون للصواب المعنى يتبعونهم ولو كانوا ضلالا ثم ضرب لهم مثلا فقال جل ذكره ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق عيق صوت الراعي بالغنم وهي لا تسمع إلا صوتا وزجرا ولا تفقه شيئا آخر وكذلك الكفار في دعاء النبي لهم صلى الله عليه وسلم لهم إلى هداية فمعنى الآية مثلك يا محمد في دعائك الكفار إلى هداية وعدم هدايتهم كمثل الذي يصوت بما لا يسمع إلى آخر الكلام هنا في معنى الآية قال مثلك يا محمد في دعائك الكفار إلى الهداية والآية ومثل الذين كفروا لا مثلك يا محمد في دعائك الكفار إلى الهداية ما الذي فعله هنا ما الذي فعله بعدما الداري نشوف اللself ما الذي فعله نقول مثلك يا محمد طب الآية في مثل الذين كفروا في مثل النبي صلى الله عليه وسلم قدر مضافا كويس قدر مضافا فين المضاف يعني أو كيف يكون مضافا ويقول مثلك يا محمد صلى الله عليه وسلم مثل دعائك الذين كفروا لا مثل دعوتك لا برضو إلا حيقول دعائك ودعواتك سيحتاج أن يقدر مضافين مش مضاف واحد مضاف هنا خلاص يا كده بتحل مضاف هنا يقول ومثل دعائك الذين كفروا كمثل دعاء الذي يلعقه صح دعاء يشبه دعاء فيسعيتها هيقدر مضافين هو أصلا ما الداعي لمثل هذا أنه هو يقدر مضافين بهذه الصورة الفكره هنا إن المشبه والمشبه به المشبه به الذي ينعق بما لا يسمع يبقى هذا المنادي هذا المنادي الذي ينادي هذا مشبه به طب والمشبه المذكور هنا الذين كفروا فدل على ان ما الذي يشبه بالمنادي الذي يشبه بالمنادي النبي صلى الله عليه وسلم او من يدعو هؤلاء الكفار وهؤلاء الذين كفروا في هذه الايه في المثل يبقون ما لا يسمع مشبهين بما لا يسمع اللي هو ال الغنم مثلا فالمشبه هنا على ما يقرأ هنا في الوجه الذي اختاره في التفسير مشبه هنا المشبه دي الذي ينعق يبقى المشبه الذي يدعو يبقى ومثلوا داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق ببلا صوره الى دعانون داء مثلوا داعي الذين كفروا واضح كده ولا مش واضح لكن ما يتأجج دعواتك لأنه يحتاج يقدر في المشبه بي عملنا لاي ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء و هنداء طيب أنا أنا بشرح طبعا بشرح كلامه يعني فيها وجه آخر الآية يعني قال فمعنى الآية مثلاً كمحمد في دعائك إلى في دعائك الكفار إلى هداي وعدم هداياتهم كمثل الذي يصوّت بما لا يسمع منه كالبهائم إلا دعاء ونداء تلخيصه لا ينتفع الكفار بشيء من وعظك يا محمد صلى الله عليه وسلم وإن سمعوا صوتك صم تقول العرب لمن يسمع ولا يعقل كأنه أصم بكم عن الخير لا يقولونه عمي عن الهدى لا يبصرونه فهم لا يعقلون الموعظة يا أيها الذين أمنوا كل من طيبات أي حلالات ما رزقناكم أي كل رزقكم واشكروا لله على نعمه إن كنتم إياه تعبدون ثم بين المحرمات فقال إنما حرم عليكم الميتة وهي ما لم تدرك ذكاتها مما يذبح قرأ أبو جعفر الميتة بالتجديد في كل القرآن إنما حرم عليكم الميتة والدم أي واستثنى الشارع من الميتة السمك والجراد ومن الدم الكبدة والطحال فأحلهما أي هذه لا محل لا هنا ولحم الخنزير علّا زيادة ولحم الخنزير أي جميع أجزائه فعبر عن ذلك باللحم لأنه معظمه وما أهل به لغير الله يذكر عليه اسم غير الله وهو ما ذبح الأصنام والطواذيد وأصل إهلال رفع الصوت وكان عند رفعين بآلهتين يرفعون أصواتهم بذكرها ثمانٍ اضطر أي الجئ أو إلى أكل ميتة وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف فليأكل قرى نافع وابن عامر وابو جعفر وابن كثير والكسائي وخلف فمن اضطر بضم النوني وابو جعفر بكسر الطاء غير نصب على الحال باغ أي خارج على السلطان وأصل البغي الفساد ولا عاد أي عاص بسفره روي عن يعقوب الوقف بلياء على باغي وعادي وأصل العدوان الظلم فلا يجوز العاص بسفره أكل الميتة للضرورة ولا التنخص برخص المسافرين عند الشافعي ومالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة واختلفوا في مقدار ما يحل للمضطر أكله من الميتة فقال مالك يأكل حتى يشبع وقال الثلاثة يأكل مقدار ما يمسك رمقه وجوابه: فمن فلا إثم عليه فمن ابطر إلى آخره فلا إثم عليه أي لا حرج عليه في أكلها إن ضغفون لمن أكل في حال الاضطرار رحيم بتلخيصه ذلك ونزل لما غير علماء اليهود صفة محمد صلى الله عليه وسلم خوفا على فوات وما ومآكلهم التي كان يصيبونها من سفلتهم رجاء أن يكون النبي المبعوث منهم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعني صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته ويشترون به أي بالمكتوب ثمنا قليلا عوضا يسيرا يعني المآكل التي يصيبونها من سفلتهم أولئك كما يكونون في بطونهم إلا ما يؤديهم النار وهو الرشوة والحرام فلما كان ذلك يغضي بهم إلى النار فكأنهم أكلوا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة بالرحمة وبما يسرهم إنما يكلمهم بالتوبيخ ولا يزكيهم لا يطهرهم من دنس الذنوب ولهم عذاب أليم أي مؤلم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوا القصة بالإيمان والعذاب بالمغفرة قال سوسي ورويس والعذاب بالمغفرة الكتاب بالحق بإضغام الباء في الباء قال ثم أعجب من حالهم وملازمتهم ما يجب لهم النار فقال فما أصبرهم على النار وأصل الصبر الإنساء في ضيق طيب على كلامي هنا يبقى ما هنا يعتبرها إيه عجبية نعم ذلك أي العذاب الخبر هو بأن الله أي بسبب أن الله نزل الكتاب أي الكتب بالحق بما لا شك فيه ولا تناقض فاختلفوا فيها فامنوا ببعض وكفروا ببعض وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفيه شقاق خلاف بعيد عن الهدى قال ولما صلى اليهود نحو المغرب وادعوا أنه البر والنصارى نحو المشق وادعوا أنه البر نزل ردا عليهم ليس البر وهو كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة وأصله التوسع في فعل الخير قرى حمزه وحفص البر بنصب الرأي والباقون برفعها فمن قرأ بالرفع جعل البر اسم ليس وخبرها أن تولوا ومن قرأ بالنصب جعل أن تولوا ليس أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب المعنى ليس البر, صلاتكم إلى ليس البر صلاتكم إلى غير القبلة ولكن البر أي وإنما البر قرأ نافع وابن عامر بتخفيف النون ورفع الراء مبتدا خبره من آمن يبقى ولكن بالروح من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب يعني الكتب المنزلة لما يفصل الكتب بالكتب المراد بالكتاب جنس الكتب وهذا صدق معنا يعني الكتب المنزلة والنبيين أجمع وآت أي أعطى المال على حبه أي حب المال في حال صحته ومحبته ذوي القربة أهل القرابة وقدمهم لأنهم أحق واليسام والمساكين وابن السبيل هو المسافر سمي به لملازمته الطريق والسائلين المستطعمين وفي الرقاب المكاتبين وأقاموا الصلاة وآت أي أعطى الزكاة والموفون بعهدهم فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بينهم وبين الناس إذا عاهدوا إذا وعدوا أنجزوا وإذا حلفوا أو نذروا أوفوا وإذا قالوا صدقوا وإذا أتمنوا أدوا والصابرين منصوب على المتح والعرب تنصب الكلام على المدح والكرم كأنهم يريدون إفراد الممدوح والمذموم ولا يتبعونه أولى الكلام وينصبونه في البأساء هذه مثل المقيمين الصلاة نحوها في البأساء قال الشدة والفقر والضراء المرض والزمانة وحين البأس القتال والحرب أولئك الذين صدقوا في معاهد وأولئك هم المتقون محارم الله يا أيها الذين آمنوا كتب فرض عليكم القصاص المساواة في القتل والقصاص المماثلة في الجراح والديات وأصله من قص الأثر إذا تبعه وهو يفعل بالجاني مثل ما فعل وسبب نزولها أنه كان بين حيين في الجاهلية جراحات وديات لم تستوفى حتى جاء الإسلام فأقسم أحد الحيين لا يقتللن بالرجل الواحد الرجلين فنزلت الحر مبتدا خبره تقديره ماخوذ بالحر الكلام متصل بعضه ببعض الحر بالحر يعني الحر ماخوذ بالحر كذلك سواء بالحر جار ومجرور يتعلق بخبر مقدر وخبر محذوف يعني ستعلق بخبر محذوف الخبر هنا مش هيبقى الكون يعني الحر كائن بالحر فهو يقول ماخوذ بالحر كذلك والعبده بالعبد والأنثى بالأنثى اختلف الآئمة في حكم الآية فمالك والشفعي وأحمد رضي الله عنهم لا يقتلون الحر بالعبد ولا المؤمن بالكافر ويجعلون هذه الآية مفسرة للمبهم في قوله النفس بالنفس أن النفس بالنفس نصوبة ولأن تلك حكاية ما خطي به اليهود في التوراة وهذه خطاب للمسلمين وما فرض عليهم فيها واستثنى مالك فقال إلا أن يقتل المسلم إلا أن يقتل المسلم الكافر غيلةً فيقتل به، وابو حنيفة رضي الله عنه يقتل الحر، انا مش عارف التشكيل عام الكذري صراحة، وابو حنيفة رضي الله عنه يقتل الحر بالعبد والمؤمن بالكافر يجعل هذه الآية منسوخه بقوله النفس بالنفس. طبعا هو في كلام كتير في أن النفس بالنفس اصلا في وكتبنا عليهم فيها، هذا في التوراة. فهل يصلح أن تكون ناسخة لهذه الآية؟ في القرش يعني في هذه المسألة وبدليل ما رؤوا يا المسلمون تتكافأ دماءهم ولأن التفاضل في الأنفس غير معتبر بدليل قتل الجماعة بالواحد بالاتفاق واتفقوا على أنه يقتل الذكر بالأنثى وعكسه والصغير بالكبير والصحيح بالأعمى وبالزامن وبناقص الأطراف وبالمجنون ونقل الزمخشري في كشافه أن مذهب مالك والشافعي لا يقتل الذكر بالأنثى أخذن بهذه الآية وهو وهم فإن مذهبهما يقتل الذكر بالأنثى وعكسه وقد صرح بذلك علماء المذهبين في كتبهم المفسوطات والمختصرات وكما ذكر سابقا للمسألة مسألة اتفاق فمن عفل له من أخيه شيء أي ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص في قتل العندى ورضي منه بالدية وأصل العفو المحو التجاوز وقوله من أخيه أي من دم أخيه المقتول وقوله شيء دليل على أن بعض الأولياء إذا عفى سقط القود وتعينت الدم لأن شيء من الدم من الدم قد بطل وقول قول يعني لو في بعض بعض أولياء المقتول عفوا فخلاص يكون تقبل الدم لن يقتل بعضه لن يقتل بعضه في في هذا قال وقوله من أخيه أي من دم أخيه المقتول وقاله شيء دليل عن أن بعض الأولياء إذا عفى سقط القود وتعينت الدية لأن شيئا من الدم قد بطل وهو قول الثلاثة وقال مالك إن عفى بعض من له الاستفاء فإن كان الجميع رجالا سقط القود وإن كن نساء نظر الحاكم فإن كان رجالا ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما وإلا فالقول قول المقتص ومهما سقط البعض تعين لباقي الورث نصيبه من دية, من ديه عمده فاتباع أي على الطالب للديات الاتباع بالمعروف فلا يأخذ منه أكثر من الدية ولا يطالبه بعنف وأداء إليه أي على المطلوب منه أداء الدية إلى ولي الدم بإحسان بلا مماطلة ولا بخص فاتباع هذا للطالب وأداء هذا للمعطي قال وهذا تأديب للقاتل ولولي الدم ذلك أي المذكور من العفو وأخذ الدية طيب علشان برضو إيه ننتبه كده هذا تأديب للقاتل ولوليه الدم أين التأديب للقاتل في اتباع بالمعروف ولا في أداء إليه بإحسان في أداء إليه بإحسان وليه الدم أين التأديب له في فاتباع فاتباع بالمعروف يعني كأن هذا لف نشغي مرتب يعني. ذلك أي المذكور من العفو واخذ الديه تخفيف من ربكم ورحمة لأن القصاص كان حتما على اليهود وحرم عليهم العفو والديه وكانت الديه حتما على النصارى وحرم عليهم القصاص فخيرت هذه الأمة بين الأمرين تخفيفا ورحمة فمن اعتدى أي تجاوز ما شرع، فقتل الجانية بعد العفو وقبول الدية أو قتل غير القاتل بعد ذلك أي بعد أخذ الدية فله عذاب أليم في الأخيرة ولكم في القصاص حياة أي بقاء لأنه يسجر عن القتل يأولي الباب العقول لعلكم تتكون أي تنتهون عن القتل مخافة القود وفي معنى قوله تعالى ولكم في القصاص حياة من الأمثال الدائرة على ألسن الناس القتل أنفى للقتل في سؤال من الزمن اللي هو مصاب مرض مزمن يعني. قوله تعالى كتب أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه من الأمراض ترك خيرا أيمانا الوصية قال والفاء مقدرة أي فالوصية رفع مفتدأ خبره للوالدين والأقربين هنا أعرب الوصية إيه؟ أعرب الوصية مفتدأ وقدر فاء طيب هو لو أعرب الوصية مبتدأ هل في شيء كده لسه نقص يذكر أين نائب الفاعل في كتبة لو حد حيعرف الوصية مبتدا يبقى نائب الفاعل مصدر مصدر من الوصية يعني كتبة, كتبة الإصاء مثلا وتبقى الوصية مبتدأ والخبر للوالدين والأقربين وتقديره الفاء لاعتباره أن إذا إيه شرطية إذا حضر أحدكم الموت فالوصيته للوالدين قال خبره للوالدين والأقربين طبعا هو وينفع الوصية تعرب تعرب نعف يعني ويبقى فيه كلام هي ليه جاءت كتبة لم تستد إلى لم مؤنف ووصية مؤنفة فيعلّل بها عادة تعليل بيذكر فيها ويبقى فيه كلام على إذا نفسها لو شرطية فين, فين جواب الشرط أم أنها ليست شرطية أصلا قال كانت فريضة في ابتداء الإسلام ثم نوسخت بآية الميراث وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث بالمعروف أي بالعرلي لا يزيد على الثلث ولا يوصي لغني ويدعو الفقير حقا نصب على المصدر أي جعل الوصية حقا على المتقين الله فمن شرط مبتدا بدله غير الإيصاء بعدما سمعه أي قول الموسي أي بعدما سمع قول الموسي قال والجواب جواب من فإنما إثمه أي حرج الإيصاء المبدل على الذين يبدلونه والميت بريء منه ثم تهدد المبدل بقوله إن الله سميع لما وصى به الموصي عليم بتبديل المبدل فمن خاف أي علمة لاحظنا فسر الخوف دي. العلم في مواطن بيفسر فيه الخوف بالعلم فمن خاف أي علمة من موصي قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف موصي بفتح الواو وتجديد الصاد لقوله تعالى ما وصى به نوحا ووصينا الإنسانا يعني إيه لقوله تعالى ما معنى هذا التعليل إنه هو بيستشهد بمواطن أخرى فيها الفعل مضعف ما وصى وقرأ الباقون بسكون الواوى وتخفيف الصاد لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فهذه من أوصى من غير تضعيف جنفا أي عدولا عن الحق وأصله الميل أو إثما ظلما فأصلح بينهم بين الموصى لهم فلا إفن عليه أي على الحاضر أو ولي أمور المسلمين اي يأمر الموصي بالعدل بين الموصى لهم في حاله بقى هو لسه يعني أثناء حياته ويوصي أو يصلح بعد موته بين وراثته وبين الموصى له ويرد الوصية إلى العدل والحق إن الله غفور رحيم وعد للمصلح يا أيها الذين آمنوا كتبا يفرض عليكم الصيام وأصلوا في اللغة الإمساك وفي الشرع إمساك عن أشياء مخصوصة بنية في زمن معين من شخص مخصوص ثم بيّن أن هذا الصيام أعني ثلاثين يوما كان مفروضا على من تقدمنا ولم نخصره بقوله كما كتب على الذين من قبلكم من الأنبياء والأمم وكان صيام من تقدمنا من العتمة إلى الليلة القابلة وكان النصارى قد يقع صيامهم في الحر الشديد فأشقوا عليهم فجعلوه في الربيع وزادوه عشرا كثارة لما صنعوا ثم مرض ملكهم ثبارئا فأتمه خمسين لعلكم تتقون ما لم يجرز شاعا أياما ظرف لكتب كقولك نويت الخروج يوم الجمعة معدودات مؤقتات أو مؤقتات بعدد وكان في بداية الإسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر واجبا وصوم معشرة فنوسخ الصيام رمضان وأول ما نسخ بعد الهجرة أمر القبلة والصوم وفرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة إجماعا فصام عليه السلام تسعة رمضانات إجماعة طبعا نسخ القبلة كان إما في رجب وإما في شعبان في العام الثاني اللي هو قبل رمضان على طول كان نسخ الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي راكب سفر فعدة مبتدأ خبره محذوف تقديره ومعناه فافطر عليه الصيام عدد أيام فطره هو تقدير الخبر إيه؟ تقديره عليه ماشي؟ تقديره عليه. وإن فاء هذا لا علاقة له بتقدير بتقدير الخبر. هذا هذا تقدير هذا معلوم من هذا معلوم من الشرعي يعني مش قضية لغوية. من أيام قال نعت لعبد أخر غير أيام مرضه وسفره وعلى الذين يطيقونه أي على الذين يقدرون على الصيام وهم من لا عذر, عذر له في الفطر فعليه إن أفطر فدية طعام مسكين لأنهم كانوا قد خيروا في ابتداء الإسلام بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفتدوا فنسخ التخيير بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوموا في الآت قرأ نافع أبو جعفر بن ذكوان عن ابن عامر فدية طعام بالإضافة مساكين على الجمع بألف بعد السين وفقهم هشام في جمع مساكين وقرأ الباقون فيدية منونة طعام رفع مسكين على التوحيب فمن جمع مساكين نصب النون ومن وحد مسكين خفض النون ونونها قال وهي ثابتة في حق من كان يطيق في حال الشباب ثم عجز لكبره فله أن يفطر ويفتدي عند الثلاثة وعند مالك يفطر ولا فدية عليه لكن تستحب والفدية الجزاء وهو أن يطعم عن كل يوم أفطر مسكينا مدا من بر ورطل وثلث بالعراقي عند الشفعي ومالك وأحمد وعند أبي حنيفة نصف صاع برا أو صاع من غيره وقدر الصاع عنده ثمانية أرطال بالعراقي فمن تطوع خيرا أي زاد على مسكين واحد أو زاد على الواجب عليه فهو أي فالتطوع خير له قرأ حمزة والكسائي وخلف أي يتطوع أي تطوع قلم محل وأنتصه رفع مبتدأ خبره خير لكم أي والصيام خير من الفدية إن كنتم تعلمون ذلك والحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما وأنفسهما أفطرت وقضت بالاتفاق ولا فدية عليهما عند أبي حنيفة والمشهور عن مالك موجوب الفدية على المرضع دون الحامل وعند الشافعي وأحمد إن أفطرط خوفا على أنفسهما فلا فدية أو على الولد لزمتهما الفدية وأما المريض والمسافر والحائد والنفساء فعليهم القضاء دون الفدية بالاتفاق وعلى ذلك الاتفاق اللي بيذكره سبق قبل ذلك وبيذكر الاتفاق إذا كانت اتفاق المذاهب الأربعة مش لا يلزم أن يكون إجماعاً بالمعنى الاستلاحي ثم بين الله تعالى أيام الصيام فقال شهر رمضان سمي الشهر شهرا لشهرته وسمي رمضان من الرمضاء وهي الحجارة المحمى أو المحمى قرأ أبو عمر شهر رمضان أو شهر رمضان بإضغام الرأي في الراء، ورفعه مفتدأ خبره الذي انزل فيه القرآن جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل به جبريل عليه السلام نجوما في نيف وعشرين سنة وتقدم تفسيره معنى القرآن في الفصل الثامن أول التفسير قرأ ابن كثير القرآن وقرانا حيث وقع بفتح الرأي غير مهموز وعن أبي دارر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في ثلاث ليل مضاين من رمضان وأنزلت توراة موسى في ست ليل مضاين من رمضان وأنزل إنجيل عيسى في ثلاث, في ثلاث عشرة مضاين من رمضان وأنزل زبور داود في ثمان عشرة ليلة مضت من رمضان وأنزل القرآن على محمد. صلى الله عليه وسلم في الرابع والعشرين من رمضان لست بقينا بعدها هدى للناس من الضلاله وبينات دلالات واضحات من الهدى ذكر أولا أنه هدى للناس ثم ذكر ثانيا أنه بينات من الهدى ليؤذر أنه من جملة ما هدى الله تعالى به هذا معنى حسن قال والفرقان المفرق بين الحق والباطل فمن شهد منكم الشهر أي كان مقيما في الحضر فليصمه وأعاد قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة, فعدة من آيام أخرى ليعلم أن هذا الحكم ثابت في في ثبوته في المنسوخ قال واختلفوا في المرض الذي يبيح الفطر فقال أبو حنيفة ومالك يباح بمطلق المرض وقال الشفعي وأحمد يباح إذا خاف ضررا بزيادة مرضه أو طوله والسفر المبيح للفطر عند أبي حنيفة مسيرة ثلاثة أيام وعند الثلاثة ستة عشر وهي أربعة برد وهي يوبان قصيدان واختلفوا في أفضل الأمرين فقال الثلاثة الصوم أفضل وإن جهده الصوم كان الفطر أفضل وقال الإمام أحمد الفطر أفضل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البدر الصوم في السفر يريد الله بكم اليسر حيث أباح الفطرة بالمرض والسفر واليسر ما تسهل ولا يريد بكم العسر العسر ضده اليسر ضد اليسر تلخيصه يريد أن يسر عليكم ولا يعسر قرأ أبو جعفر اليسر والعسر ونحوهما بضم السين حيث واقعوا الباقون بالسكون ولتكملوا تقديره يريد بكم اليسر ويريد بكم لتكملوا العدة بقضاء ما افطرتم في مرضيكم وسفركم. طبعا هنا التقدير يعني ينقصه شيء العبارة نفسية ينقصها شيء ولتكملوا العدة بالقضاء ما افطرتم في مرضكم وسفركم. قرأ أبو بكر ويعقوب ولتكملوا بتشديد الميم والباقون بالتخفيف وهو الاختيار بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وهو الاختيار يقتد اختياره هنا يعني كأنه يرجح في القراءة هنا المفسر اسمه تأخر إزاي في القراءة قال هو الاختيار قراءة التخفيف واستشهد أو استدل على ذلك بأن اليوم لكم دينكم ولم يقل كملت به وليتكبروا الله أي تعظموه حامدين على ما هداكم أرشدكم إلى ما رضي به من صوم شهر رمضان ولعلكم تشكرون لله عز وجل على نعمه والمراد بهذا التكبير هو تكبير ليلة الفطر وهو مستحب واختلف الائمه في مدته فقال مالك يكبر في يوم الفطر دون ليلته وابتداؤه من اول اليوم إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة وعند الشافعي وأحمد من غروب الشمس ليلة الفطر وانتهاءه عند الشافعي إلى أن يحمل الإمام بالصلاة وعند أحمد إلى فراغ الخطبه وقال أبو حنيفه يكبر للاضحى ولا يكبر للفطر وعند صاحبه يكبر إلى توجه الصلاة فإذا انتهى إلى المصلى سقط عنه التكبير والتكبير في الفطر مطلق غير مقيد بوقت ولا مكان فيكبر في المساجد والمنازل والطرق وغيرها ولا يكبر عقب الصلوات المكتوبة وأما الصلاة العيدين هي فرض كفاية عند أحمد وسنة عند الشافعي ومالك وعند أبي حنيفة واجبة على الأعيان وليست فرضا يفرق عند أبي حنيفة بين الواجب والفرض ويأتي الكلام على التكبير الأضحى وصفة التكبير عند تفسير قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات. وأما وقت صلاة العيد وصفتها وأحكامها فقد اتفق الائمه على أن أول وقتها إذا ارتفعت الشمس وآخره إذا زالت الشمس وسمي عيدا لاعتياد الناس له كل حين ومعاودتهم اياه والسنة أن ينادى لها الصلاة جامعة ويشترط لها إذن الإمام والمصر عند أبي حنيفة خلافا للثلاثة كما في الجمعة ويشترط الاستيطان وحضور أربعين عند الشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة محمد محمد صاحبه يعني تنعقد بثلاثة سوى الإمام وعند أبي يوسف اثنان سوى الإمام وعند مالك ليس لهم حد محصور كما قال كل منهم في الجمعة وهي ركعتان يجهر فيهما بالاتفاق وصفتها عند أبي حنيفة أن يكبر تكبيرة الافتتاح وثلاثا بعدها فإذا قام لفتانية بدأ بالقراءة ثم يكبر ثلاثا وأخرى للركوع فيوال بين القراءتين في الركعتين ويسكت بين كل تكبيرتين قدر ثلاث تسبيحات ويرفع يديه في الزوائد وعند مالك يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستة وفي الثانية بعد القيام خمسة ويرفع يديه في الأولى خاصة وليس عنده بين التكبيرتين قول ولا للسكت بينهما حد وعند الشافعي يكبر في الأولى بعد الاستتاح سبعة وفي الثانية قبل القراءة خمسة وعند أحمد في الأولى بعد الاستتاح ستة كقول مالك وفي الثانية بعد القيام خمسة كقول الشافعي واتفق الشافعي وأحمد على رفع يدين مع كل تكبيرة وعلى التكبير والتحميد والتسبيح بين كل تكبيرتين فإذا فرغ من الصلاة خطبة خطبتين وهما سنة بالاتفاق وأيضا كولوهما خطبتين لا خطبة واحدة هذا على المذاب الأربع وهما سنة بالاتفاق يفتتح, يفتتح هما بالتكبير يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون وفي الأضحى على الأضحية ويبين حكمها والتكبيرات الزوائد سنة بالاتفاق طبعا أطال هنا في ذكس بعض الأحكام الفقهية طبعا لمناسبة الآيات الآن في آيات الأحكام ونتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المره القادمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا سبحانه اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أعتب إليك